بل الاضرار بالمسلمين واظهار الكفر بتقويه اهل النفاق وللتفريق بين المؤمنين وللاعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد ولا يحدن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا رفق بالمسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه إذا في هذه الآية الكريمة بيان لحال قد حصل وفيه حكم لتلك في الواقع وما يأتي على مر الزمن وربنا جل جلاله لما ذكر طرائق ذميمة لأصناف من المنافقين ذكر أقوالهم وذكر أفعالهم ذكر أن منهم من بالغ في الشر حتى بنى مجمعا للمنافقين يدبرون فيه ما شاءوا من الشر ومع ذلك تتجرأوا على الله وعلى دينه وسموا هذا المجمع بالمس فقال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا أي ومنهم أي المنافقين الذين بنوا مسجدا في المدينة لماذا بنوه؟ بنوه مضارة للمؤمنين ولمسجد المؤمنين الذي يجتمعون فيه وبنوه أيضا كفرا بالله عز وجل وكفرا بنبيه صلى الله عليه وسلم وقال وتفريقا بين المؤمنين أي وبنى المنافقون مسجدهم لأجل التفريق بين المؤمنين فيصلي بعضهم في مسجد وبعضهم في مسجد آخر فيتفرقوا ويختلفوا بسبب ذلك قال تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي وبنوه كذلك اعدادا وانتظارا وترقبا لمجيء من حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد ثم اخبر ربنا عن حاله قال ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى أي وسيحلف لكم المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار انهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير للمسلمين ورفق بهم إحسانا إلى الضعفاء والعاجزين منهم بجعلهم مسجد الضرار أقرب إليهم من غيره لكن الله سبحانه وتعالى قد فضحهم في هذه السورة وهي سورة التوبة ومن أسمائها الفاضحة قال والله يشهد إنهم لكاذبون أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في حلفهم هذا وإنما بنوه غرارا وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ثم قال تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد اسس على التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي يتطهروا والله يحب المطهرين مسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه.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 والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخبات والذنوب إذا قال تعالى لا تقم فيه أي لا تصلي يا محمد في مسجد المنافقين مدة في حياتك. ثم بين ربنا جل جلاله المفاضة قال لمسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أي لمسجد أسست بنيانه على تقوى الله من أول يوم ابتدأ بانوه في تأسيسه وهو مسجد قباء ومثله بل أولى منه في الحكم المسجد النبوي أولى بأن تقوم فيه يا محمد للصلاة والعبادة طبعا هنا لا تقوم فيه يقول بالكثير لا تقوم فيه نهي من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه والأمة تبع له في ذلك عدى أن يقوم فيه أي يصلي فيه أبدا وهذه قاعدة تتكرر معنا دوابا أن أي أمر أو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم فتأتي أمته تبعا إلا ما ورد الدليل بتخصيصه طبعا النوى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سلام قال شخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض النساء فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي على التقوى قال فأخذ كثبا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا بمسجد المدينة وقد ذكر الحافظ ابن حجر المزيد الذي اقتضت تعيين مسجده دون مسجد قباء لما اتفق من طول اقامته صلى الله عليه وسلم لمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما اقام به الا اياما قلائل طبعا هذا خاص لرفع توهم ان ذلك خاص بمسجد قباء اذا مسجد قباء أستسى على التقوى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أستسى على التقوى قال فيه رجال يحبون أي يتطهروا أي في مسجد قباء رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون أن يتطهروا من النجاسات ومن الذنوب طبعا الإنسان يتوضى وحينما يتوضى يدعو بالدعاء ويأتي بالشهادتين لأنه قد طهر بدنه فيطهر قلبه ثم يأتي الإنسان إلى الصلاة فيترقى بالتوبة والعبودية إلى الله تعالى قال والله يحب المتطهرين أي والله يحب المتطهرين المؤدين للتطهر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يؤدون الطهارة من النجاسات ومن الذنوب والسيئات وربنا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم قال الله تعالى افمن أسس بنيانه على تقوى من الله والغوانين خير امن أم اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ايستوي من اسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسل في اعمال البر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 بيان مستأنف للفرق بين أهل المسجدين في مقاصدهما أهل مسجد الضرار الذين زادوا بمسجدهم رجسا إلى رجسهم، وأهل مسجد التقوى وهم رسول صلى الله عليه وسلم وأنصاره والمهاجرون الذين هاجروا يحبون أكمل الطهارة لظاهرهم وباطنهم فحينما فعلوا ذلك وواضبوا عليه ورغبوا فيه استفادوا بذلك محبة الله لهم وهذا تنبيه على أن الأعمال الصالحة تولث محبة الله تعالى زد على ذلك بأن هذه الآية الكريمة تفريع على قوله تعالى لمسجد أستثى على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وذلك لزيادة بيان أحقية المسجد المؤسس على التقوى بالصلاة فيه وبيان أن تفضيل ذلك المسجد في أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل لأجل هذه المكانة العظيمة ولأن مسجد الضراء ليس حقيقيا بالصلاة فيه بعد النهي لأن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وقعت لأفسبت مقصد وضعيه رواجا بين الأمة وهو غرضهم التفريق بين جماعة المسلمين ولذالت فإن المؤمن ينتبه ينتبه ولا يدخل المداخل التي وضعت لاجل الطعن في الدين يعني مثل تلك القنوات التي وضعت لأجل محاربة الدين وترويج الرديلة لا يصح لعالم العلماء أن يظهر على هذه القنوات الفاجرة التي تحارب الدين إذن قال تعالى أثى من أسس بنيانه على تقوى من الله والذوان خير من أسس بنيانه على شفى جرف هارم أي أي البانين خير الذي أسس لنا مسجده متقيا لله مخلصا له طالبا رضاه فاعلا ذلك لأيه أن ينال محبة الله أم الذي اسس بناء مسجد نفاقا وكفرا وضلالا وإضلالا فهذا كمن يبني بناء على طرف حفرة يوشك أن تنهار بما بني عليها وذلك يقول بالعطية البنيان الذي أسس على شفا جرف هو نسجد الضرار باجماع طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مدح المساجد وحث عليها فقال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وعن أبي سعيد الخدري قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وأيضا يعني ورد حديث سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تظهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره قال تعالى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم اي فانهار الجرف بالبنيان والباني الباني جميعا في نار جهنم قال والله لا يهدي القوم الظالمين اي والله لا يوفق هؤلاء الذين لنوا مسجد الضراء ولا يوفق غيرهم ممن يظلم نفسه بالكفر والنفاق لا يوفقهم مما فيه مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم ما داموا مقيمين على ظلمهم ولذلك نعلم بأن هذه الذنوب فيها مضار كبيرة وربنا قال كيف فيه فيهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات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 أو القتل بالسيف، والله عليم بأعمال عباده حكيم فيما يختم به من جزاء على الخير أو الشر إذا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي لا يزال مسجد الطراب الذي بناه المنافقين يورثهم نفاقا في قلوبهم وشكا في الإسلام وبعدا عن الله تعالى قال إلا أن تقطع قلوبهم أي حتى تتصدع قلوبهم فيموتوا على شكهم ونفاقهم قال والله عليم حكيم أي والله عليم بكل شيء ومن ذلك علمه بأحوال المنافقين فربنا جل جلاله يعلم ما في قلوبهم وما تصير إليه أمورهم في الدنيا والاخره وربنا جل جلاله حكيم يضع كل شيء في موضعه اللائق به ومن ذلك حكمته في الحكم على أولئك المنافقين ومجازاتهم على أعمالهم التي عصوا الله تعالى فيها ثم قال ربنا جل جلاله مبينا حال المؤمنين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ودائما نقول بأن القرآن مثان إذا ذكر أهل السوء ذكر أهل الخير فالإنسان ينأى بنفسه عن ضرائق أهل الضلال ويسعى لأجل يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستمشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم مع أنهم مرتفون وتفضلا منهم بثمن غال هو الجنه حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمه الله هي العليا فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراه كتاب موسى والانجيل كتاب عيسى والقران كتاب محمد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 وذكر قبائع يعني قبائحهم بسبب تخلفهم عن غزل تبور بعد أن جاء الشرح والتمام ذكر أقسامهم وفرع على كل قسم ما كان لائقا به جاء البيان إلى فضيلة الجهاد وإلى حقيقة الجهاد لأن حقيقة الجهاد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لما تقدم الإنكار على المتثاقلين عن النفر في سبيل الله في قوله ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم بعد ذلك جاء الحزم والعزم بالجهاد بالنفس والمال في قوله انفروا خفافه وثقاله ذكر فضيله الجهاد وحقيقته وهذه الآية والتي بعدها في بيان حال المؤمنين حق الإيمان البالغين فيه ما هو غاية له من الجمال. جاءت بعد بيان حال المنافقين وأصناف المقصرين ومن هذا يعرف الإنسان درجات الناس ويعرف الإنسان المتخلفين عن الجهاد فقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة أي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ليقاتلوا بها الكفار واشترى أموالهم ليبذلوها في جهادهم وجعل ثمن تقديمهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله أن تكون لهم الجنة وتأمل أخي الكريم حينما تجد في طلب العلم وتبذل وتثعر تأمل قبل الله من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فأنت قد تشفق على نفسك لكن أعلم أنك بهذه النية وبهذا العمل ربنا جل جلاله أرحم بكة وأرأف بك من نفسك على نفسك إذن قال تعالى في حق المؤمنين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أي يقاتل المؤمنون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه فإما أن يقتلوا الكفار أو يقتلهم الكفار فسواء قتلوا أو قتلوا فقد وجبت لهم الجنة وذلك هذا من رحمه الله تعالى بالمؤمنين قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أي ربنا وعد وعدا ثابتا مكتوبا في التوراة التي أنزله الله تعالى على موسى وفي الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى وفي القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على محمد رحمة للعالمين أنه سيوفي المجاهدين في سبيله ما وعدهم به فيدخلهم جنته. ثم قال ومن أوفى بعهده من الله أي لا أحد أحسن وفاء بما عاهد عليه من الله فإنه صادق لا يخلف الميعاد. وربنا جل جلاله قال إن الله لا يخلف الميعاد. وربنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل ثم قال ربنا تستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به أي فأظهر السرور أيها المؤمنون المجاهلون وافرحوا بهذا البيع الذي بايعتم به الله قال وذلك هو الفوز العظيم أي هذا البيع هو النجاة العظيمة والظفر الكبير الذي لا أعظم منه فالجهاد في سبيل الله سبب لمغفرة الذنوب والسيئات ورفع الدرجات ودخول الجنات ثم ذكر الأخوة في المختصر في التفسير الفوائد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 طبعا بالإمكان انتظار فوائد أخرى أولا ان للمعصية شؤما كما أن للطاعة بركه فالمعصية تولد في البقاع والأماكن المضرة ولذلك تؤثر فيها اذ أثرت معصية المنافقين في مسجد الضراب بالمقابل أثرت الطاعة وحسن النية في مسجد قباء. والمسجد النبوي ثانيا فقه العبودية والاحتساب وعلم النيات مهم جدا فالعمل وإن كان فاضلا تغيره النية الفاسده فينقلب إلى محرم كما حصل للمنافقين في بنائهم مسجدا لقصد المضارة ثالثا من خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ظاهرا ظاهره الصلاح لكنه يريد من ورائه الباطل رابعا من مقاصد صلاة الجماعة في المساجد تأليف القلوب واجتماع الشرم على الطاعة والأنس بالمخالطة الطيبة وتفقد الإخوان وصفاء القلوب خامسا من مرتكزات العبوديه الحب والرغبه والرهبه كما قال تعالى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أي حبا في الله وخوفا من عقاب الله ورغبه في ثواب الله سادسا العمل الصالح هو المبني على الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو العمل المؤسس على التقوى الموصل عامله إلى جنة الدنيا وانشراح الصدر وجنة الآخرة والفوز برضوان الله تعالى سابعا العمل المبتدع والمبني على سوء النية هو العمل المؤسس على شفا جرف انهار ينهار به صاحبه في جهنم ثامنا العمل الصالح يبقى وينتفع منه صاحبه ويصعد إلى الله تعالى ويرتفع به عامله هو الذي ابتدى بنية تقوى الله والقصد لوجه, والقصد لوجه الله الكريم وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعاً النهي عن أماكن المعصير والبعد عنها وعن قربها عاشرا التحذير من إضرار المسلمين أو تفريقهم وكذلك العمل الذي فيه معاونه لمن عاد الله ورسوله والمؤمنين هذه عشر حرمة بناء الأضرحة والمشاهد التي يحصل فيها من الشرش وعبادة القبور ثاني عشر المسجد العتيق في طاعة الله افضل ثالث عشر على المؤمن أن يوطن محبة الطاعة في قلبه وأن يكثر من العمل الصالح حتى يكون العمل ديدنا وشيئا محبوبا وتأمل قوله تعالى فيه رجال يحبون أي يتطهروا فأطلقت المحبة يحبون كنايه عن فعل الشيء المحبوب فالذي يحب شيئا يكثر من عمله إذن هم يتطهرون تقربا إلى الله وتنشرح صدورهم لطاعة الله تعالى رابع عشر على المرء أن يكون ساعيا لتحقيق محب الله فقوله الله يحب المطهرين تذيل مناسب للمقام وفيه تنبيه أن نفوسهم وافقت شيء يحبه الله تعالى وهذا فيه تنبيه على ذكاء نفوسهم خامس عشر رحمة الله بعباده فربنا خلقنا ورزقنا ويثيبنا على ما ننفقه وهنا عبر بالشراف مع أن جميع ما في الكون ملك لله وحده وإنما يشتري المشتري ما لا يملك وهذا من حسن تلطف الله في دعوة عباده إلى طاعته سادس عشر على المؤمن أن يعلم أن الله يحب الطاعة وتأمل لفظ اشترى وفيها فائدة وهي رغبة المشتري فيما اشترى فأنت لا تشتري شيء ولا ترغب هذا الشيء إنما تشتري ما ترغب به فالإنسان يسعى لتحقيق محب الله تعالى سابع عشر تأمل أن المشتري والله الله وأن الثمن هو أعظم الأعباض فينبغي على المؤمن يعني الثمن أعظم الأعباض وهو فينبغي على المؤمن أن لا يفرط بالعمل الصالح أبدا تاسع عشر من سعى في طاعة الله جادا في ذلك فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه والإنسان في هذه الدنيا له رقبه واحدة يسعى في فتاةها ولذلك الرابع عن عاصم ابن بهدن أبو بكر بن عياش الذي يقال له شعب قال له شيخ في بداية طلبه قال له يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوت أبدا فالإنسان يسعى في هذه الدنيا لأجل أن يخلص رقبته من أسر يوم القيامة أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته